بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين صلى وصل محمد وعلى اله وصحبه العمل في كفاره الايمان بابها كفاره غضبك وغضب القلب باب هي يعني مرخاد كفاره غدريسو اه دا كفاره غدريسو ما حدثني أحياء عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر أنه كان يقول كيرا من حلف بيمينك فلا أدخل أرتف وكذها أتكيه ثم حانث كدن بأبا مرقاس أو مرقاس بأرتي سوينه فعليه دشيس وحا عدخ رقبة أدخل حرية أو كسوة عشرة, عشرة مساكينها ثم مرقاس حاويان أدخل أدخل أدخل ومن خلف وقفك كل أردت بيمين الأرض وفلم يؤكدها أن قد كيلن ثم حالي فملقى صحاوي كدن بابا فعليه دوشيس وحلق الرغبة إضعام عشرات مساكينة فهم مسكين من وقوده لكل مسكين المسكين قسا بقدمها المدعوص ناضي ومن حدنة قبلنا فمن لم يجد قفك أنهلنا فصيام ثلاثة أيام صدحنا المنصون كدن لقلوية حيية fadawa wuxu kale qaadiyow maalik rahimahullaahu ta'aala daartaha baal adkayso seedo adkayso ilaa ku cilciliso madhana ee inada atkeen oo duul cilin waxba hadii ad laati koo ciliso labo jeeri wax ka balan qaadarto waxa laga qaboolan yahay marka as adoon dhaxreeyso ama marka sax weeyaan ad markaas ee asiisso marka sax weeyaan toban miskeenad bar siiso الله سلام عليك واتبالله وحدث لي عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر أنه كان يكفضك كفارك وتعيمين النار تيسى محوك كفارك ونجري بضعام عشرة مساكين طلق مسكين من خاص وحوه ينقوذين توت لكل مسكين مسكين قسم بدون هالمدين قوذيه ومن حدث قوذيه وكانوا يعتقوا في حرية المرارة دور جيرو الى وكدل يمينه ضارت مرخادكهو حدو ضارت كو عليو دور جير جير. لكن هل مر 15 جربات ضارتو 15 فراضه كو واجب يانه هل مرقيه كو واجبيه لكن لكن او كلا دغن حدك ضارتو اي 15 فراضه وحدثت لي عن مالك ايحيى بن سعيد الانصاري عن صلى الله عليه وسلم اليسار قال وحولي انا ركت الناس كما انسوال اليه والحالة هم يونة اذا اضعوا في كفارة اليمين كفارة اليمين كمرقه يبيحين ايام اعضوا مده هالمده يبيحنج اليمين ومن حينتين قبل انه بالمده الاصغرين متكير مرقص وراء ذلك انك اوحي واركين مجزئ مجزئا مجزئ انه يقضي يعمل حقه وقع لا الله سلام وفي جامع الأيمان ما أرهبه في كل منا يبابيه بزحوة كتري قال ماليوحور أحسر ما شيكوون عسل وأصمعتها المغلي في الذي يكفرك فارق ذلي عن يمين الدارتيسة بالكسوة مربحة أنه إن كسر رجال ركادوه ويليه كساه ثوبا ثوبا حل هل مروه ويليه وإن كسر النساء الضوبر خادوه ويليه كساهن ثوبين ثوبين لولهم مروه ويليه هل درعية وخمار اللي waaddalka taasna adna maashka ugu dhowayaan ujc ka guday kullawid ka saafi salaati saladis gaabna salaadno markay guuxa wayaan to kaleeso mahaawiro awdadaas suul kara waad dir iyo khabar subah gudac waddada tare qalal oo markaa asulka jir keda way roosantana qorid haa way way ximaar ku qorada dhowsii salaada ka guday ee awradda qofka asturay weeyay wax la bixinaya way min kale wasaa soo kale laakiin balse laamaa tan sharraabad bi xisaabtoon ka shaqaynno qorayaan dad sad sidii galib ka وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادى لك عمر وخطابه له وهو عمر وخطابني يصير وصاد في ركم مع ركم جمعا وسعدا وهو عمر لي يحلف بي ابيها أبيه فقال رسول الله الله عليه وسلم الله يرهاكم الا وحيدين دي ديا دي دي ان تحلفوا باراءكم ابيا ش كان حالفا فقداروا يا فليحلف بالله الا ياخذ دارته او ليسمت هيسكم حديث بخار المسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك أنه بلغه وحسوقنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كاننوها يقول كيداها لامي ومقلب القلوب ومقلب القلوب قلوب تاليك القدير يكون عرضه يعني الصفة وحلغطة رنك روح يهي لما متكبينه إما اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى وإما صفة من صفاته وإنه يكون بس مرخه مقلل القروب واسفه من صفاتي ويا. عن بن صفاتي وياه اريم عبد ابن عبد البر كتاب قصه تمهيد كام مجلد لوحويان قفر لواتن رحمه الله تعالى فسلام مرخه كهد مرخه قال لي حديث بسبب كيسه اي وحدث الحديث حديث مرخه صحيح وياه وحديث حديث مرخه صحيح وياه هو حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه من طرق حجازية صحاح بويري جلالك أفضاء طراب سبحانه الله أفضاء بقرية الصدح ويح وحدثني عن مالك العثمال من حفص ابن عمر انه خلدت عن شهابي زهريا انه بلغ وحسوه انه ابن لبابه ابن عبد المندل مندل حين اصاب الله عليه لامرخوة ابن عبد المندل قالوا يا رسول الله اهجروا دار قومي قوم دار توضيه مغالله ودواء كهجرية التي تصابت عن قاصيمي فيها نحي الذنب ذنبه عن قاصيمي واجاوروا كذا درسنا قلية وان خلع من مالي مالاي مالكاي غا waxan u bixilaya sadaqatan sadaqo illa allah ilaha xaqiisa wala rasuluhu fa qala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam yudzik waxa ka gudaya yudzik waxa ka gudaya min dalika ka وحدثني عن مالك عن, عن عيوب بن موسى عن منصور عبد الحمان الحجبي عن أميه ويذي بكوري عن عيشة طو من موينين رضي الله عنها أنه سيئ لبا لويدين عن غج المنبا لويدين قال يريم مالي أن يغم مالكيكم في رتاج الكعبة كعبة للباب كيف يسميه يعني رتاج الكعبة باب الكعب فقال عيشة حتى يكفره ما يكفر اليمين يعني قفره مالي مالكيكم ما في لتاج الكعبة كعبة ملكة الداهن يكسر إياها ملكة سنانا مأها ملكة وحاوية مدامة بيانة وحشة وحاوية كفار قدباء لغير خبار يكفره ككفار القدنية ما يكفر اليمين الأرطة وكفار القدنية قال مالي وحوري في اللذيكة يقول لما لي في سبيل الله أريد حراه يجد كلمة مبحي ثم يحنث الدمامية ما ليه في لتاج الكعبة مالي في لتاج الكعبة ملكة كعبة مبحيوه وحويا الباب كعبنا وسيدهي اياتري كدغنا ماذا سوي سرياتري الكفار غد با له ايات لا مريسا قال النبي خوري في الذي يقول ان يا مالي في سبيل الله ثم يحفظ الدماميه قال خوري اجعلوا ثلث ماال اسم المسيح بن ملدو ميل بويليا في سبيل الله في سبيل الله جد الى الله, الله مرقص وذلك اسلوا الذي جاء الى رسول الله عليه وسلم في امر ابي اللباب ابي لو امر كيسا. أو أبي الله ما بنبك محكوري صلى الله عليه وسلم مدخول الحواليك وانصدقيني يمحكوري يجزيك من ذلك عن ثلث صمه ثلث كامل بحنا يمعنا كتاب الضحايا بك حكوري صمه ويهى اللهم الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى كتاب الضحايا ضحايا تيبوا بابيه الضحايا أفضل لوقاك وغبنا إلا تراثة اضحية اضحية إيشمام. إشمام بميغنى. إشمام هل يغنى؟ إشمام هو خلط وكسرة بالضمة ضمية كسرة لأسكول أحدهم ما لغا ترى اضحية اضحية واحد كسرة لأسكول أحدهم لكن واحد ضمكم هل يغنى اضحية اضحية لأسكول أحدهم xaayda soo yitu wax baan ma ku aan iska dhigto ayaad dhihiiska warqad baan may ah ah sababta shayn wu la shayn mahad loo faray waxu dhihiisay ismaamka qolada qurqaada la waydin aanu ma aqanay ismaamoo ina ga dhaha ha marka waxina annu goob taashaqas marka waxa kala ku badan وخيرا تروه اضحيه يا اضحيه يا الاضاحي يا الاضاحي يا ضحيه يا ضحايا كعطايه وكله يا ضحايا وكذلك قال إيسا هل بن صديح صلى الله عليه وسلم أفر أضحاته أصل كمركة هو الدليل هو فصلي ربك وانحره كتابك قرانك فصل... صلي العيدة وانحر الأضحية ويعلمنا قارك بالإله مفسرينك مركوت أضحية ذلك حلقه وضحية ذلك وقورعه وضحية ذلك صلاة وصلاة عيدة لقوضه بإله مفسرينك مركوت نسبه وخصنيه الحديث كان نسبه لديه الدليل وقا. وأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكفشين أملحيني حديث مبتفع عليه مسلمين تروا يكون إجماعين على مشروعيتها لواجبا بسوى الصنة ومسالة خلافية مسالة حقا ما نكون شاكدونا شاء الله وتماره وتعالى والصنة غير واجب ويغهل علمها سيببذيه المرخى والصنة القمام إليه صنة يا بكر عبد وخطام بلال أبي مسعود البذلي سحرها على صنة وحكرا صلاقبا من حيناها تابعين تسويب من غفلة سعير مصيب على قمع أسود عطاء من أبن الغماء حساسي قبلا بداهمت وحكبني من أبو الشافعي رحمه الله تعالى أسعبه الله رحيم رغاه هو أبو الثور ابن منذر وحكبه الله صلى الله عليه وسلم من تسويب من حوق على الكير غبيعة من عبد الرحمن الرغائي وشيخ المالك المالك يثوري أوزاعي ليث أبو حنيفة وواجبي قبلا حديث أبو رون الد فلا يقرب أنمو صلانا فكأوالي كره يبركه صحويان إنو ضحييي يوء ضحييي أنا قا يون أسر نواني باسك أنا كتكي واي حديث في امام الدارة قندوه صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله عباس روحكسوان نبي صلى الله عليه وسلم وحي يريه ثلاث كتبت علي أنا وليقواها جميع صدح وهي صدحة سيلاكم تطوع إذنك الصلاة إذن تعال الوتر والنحر ورقعة الفجل waxa uu shaagay wata laga iyo marka subax weyn laba dargaadood ee subnaha marka subax weyn ka horreeya marka subax weyana laba dargaadood ee subnaha subaxa ka horreeya iyo marka gaar gaar iyo wata laga in gaar soo wax faysay taa lastida wayu ka socoday islaa ku siddaarameene khilaaf rooshaygni way وحدثني يحيى بن مالك عن عمرو الحارث عن عبيد بن فيرز وراوي عن عمرو الحارث من يعقوب بن عبد الله مولى سعد العباده وحول شبر خاص شبر جديد لبغو خيد بر شبر قا ونقل ان سال الى اها بقوليو مره 450 ميلها اس ورقايو نتا ليرا انه داودو خيري امره سو كنتي لسيه سنوها ان لو أوليد من الفيروس الشيباني أبو الضحاك الكوفي بالينا الجزني براء من عزب كوريا أصحاب الصرق الأربعة كوريا ترميني أبو ضودي النساء من الماجهة حديثك كوريا وحديثك وضحيه إذا ترميني أصيحي و أي المراء من العزب رضي الله تعالى عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم سلم و ما و إذي ماذا يتق يتقى محال سعيدة عن لي أبو ضحايا وضحيه لك فأشار بيدي قاعد يسوه شهره وقال وحوله أربع نفر قاعد يسوه شهره إن داسوا بيقى أما لا يمسه فأما لا يقضوا أفضل فلادي وأفض مرقص <تصفيق> أفض صلى الله عليه وسلم أربع نفر. وقال بحول أربع نفر وقال البراء من عز وحا يشير بيدي سلقي قعنديسي يشارم الخططك الشيغي ويقول بحوله ليده قعن تيده أغسروه كقا عضنته من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قعن تيده كو العرجاء طبتئسة البين وعديها ضلعها نتئذ وعديها والعوراء مرقص حول أن تعشنا عورها إلا أنت ذا عضحي والمريضه تحنصريس البين مرضها حنكه وحويعديه ولا والعدفاء التويدة التي تصل لا تنغي وحدوها اي خير الله هي وايه وحدثني عن بارك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان روحه يتقي من الضحايا ضحيون كيس قال لي اي والبدن الجله وحا ويا التي تصل سنتها امرها سوها وين دعوينا ها ما هي التي تصل سنتها إل كحة جبصاني ما كان لدينا لم تسنى بمعنى وحاوة إل كحة جبصاني مرحبا لم تسنى وننتوا على الشرية سيكر ولا, ولا كسنين إياه نسمعها ومسألة كل الأسئلة هي لغوية تمرق في الفيديو لكن إل كحة أن لصوه بحوة إياه معنى واي والتيتين ولتي قصع من خلقها أمور كدو وحكا ناقصي ومعنى إل كحة جبصاني جو ammar qas waxaa wayan waydhusaysa awd xeedo wax iska bedeleen qala maali wax u xiriir waad ka soo dhaabbu maashi kale uu ka caggooyay samayoota maglay ila yaxayga marqaariga qas waxaa ay arriyalo gelbi soo galayaan aruntan waa caasa waaye marka baabu maashi baa yuu soo xab wala sunay min al dhayaa ud xeedii ka ودحية ذا وحيى لها أن لو أقولين يتلو أقولي وحيى لك ماذا أيوة المامية يتفي عن النؤتين لقو دحية في عندها وحدثني عن يحيى عن مالك عن نافيان عبد الله بن عمر ضحى ودحية يمر غتمر بالمدينة ماشا مدينة قال ويحو قال نافي وحيري فأمرني ويأمري أنا أشتري له كفشن وأن إنه نصو إيبيه فحيلا وقان قاري قان قاري وحلقو ذا وان قان قاري وحلقو ذا iyada فحيلا laba macnayn ku fasilayna qaan gaaray iyana wuxu qaan gaaray labni wadi oo xilli uu wax raban karu gaaray sax sawal u maayay waxa ka mid ku macneeyaysa naafka ilaha magti lagu xiyanayo shad waxa inu misadiliya xan saayno dhabaysan la wadugu gudagalay soda waa inu inta gaaray weenyaad naaf iyo la wasaa qabaystay sababtoo ah xadduud guud galay meeska geelan waxa shaqdiya shan say u qabaystay sababti waxa saxawayaan la xal guud galay على waxa ka dhigay kaqtaan markaas waxa wayaan lab ah hawanku waa labo soo bax laakiin waxa uumaqna dhaw faxiiran oo gaaray lab niba tii oo xilli و ادوي سنذبحو برخو غودعي يوم الاضحى مالكي و ذحيو غودع برخاس في مصلى الناس ندخو ناشاي غتوغلي يا بناجي و كو غودعي و ايها الله والصلاة عليه طلاب تحدث لي يحيى قال الناس يحيى دميه ففعلت سيدي واسمي ثم حمل الى عبد الله بن عمر ايا صبحنا و لو قاد الى الله بن عمر حقيسا فحرك الراس و بدي يحيى سوي عبد الله بن عمر faharqo wuxuu xirraasu madaxiisoo wuxuu xirraaxilada halkabsu xirada dibi halkabsu wankii markii la gooracay yaacna fa faalatu siban sibi wanki bansoo iibiyay saskooda wanki markan soo iibiyay la gowrac waxa loo geeyay abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar lama xirsi wuxuu xirey wanki barki la gowracay wakaano xamada dal midhan u sanaya lama yashad al eidah eidah qalb qaalani ma nasanka muuga qalna fa xuri wakaano abdullahi ibn umar wuxuu yiri laysa xira qurqasi madaxa xirtaan laysu ااه لا شوف صراها كان بدهنا بالجنب الاغلى اليسار بتاع صباح بشد الحجه عرفه دول السنه دوليسه 9 كده بالنت التبنده عيد انت لغايه حدان مره دوليسه وضحيس عيد يا اقرب بقول لك قتيد تيمها غن مخيل قتيد تيمهم في سكتبه كويس الامام ابو بكر القاضي ابو الحسن ايو خليه يهي وحال سنه يا ابن اراده ان يضحي اذا راه الذي الحجه الا يقصر من شعره ولا يقلم انفاره حتى يضحي في المركب الامام وشعره واسد وقبو ابو خليفه وخليه حديث في مانو كمالا عاد ما قرروا اليو احمليه حديث الظاهر في سيقاتين وواجب بينهم ان هذا هو حميحينه لكن اما ان شرف ان ماذا كنت قبوا واحد تعي واصنة واذا تعيين كنت احرام ما هو قبوا ان احملي اسحاق وضههم ارغاه مين وحرام بقبوا انا قيلوا في قتنا مثلنا المغني من قداوة الحمب رحمه الله تعالى بجلس عتوناصر حاصل احفظ اللي حاني يالله اتوايه وانو baabuddan iyo dabitaal isla iyo bawiye wax halka waxa aan ka fahanay waxa fiicnaa lagu u dhaxeeyay ay fiican tahay waxa aan ka fahanay waxa aan ka fahanay abdullah iyo umar haddii wuxuu u direy ninka waxa way nafsulaydow wan markaas waxa weeyaan wax gaaray xilliga la gowrii cilaha isna markana waxa weeyaan geysale oo fiican markaa naafku ilo fiicayay oo naaf wax laga curi karaan oo باو دای د ویتالسری ویبهه عن ذبح اضحيه قبل انسراف الامام اراكو صلاه دي ترخ سوبخين وحن بناانين صلاه دو او لغه سوبخين ايد غورعدو قبلارو الصلاه دو برچ لغه سوبخه كديبا گورعيسه هلكا waxay ده هي مرخا سوخو ويان اي, اي اضحيه زكاه الفطر اذا صلاه انت لغه لغه بخصار او ربا صلاه بس صلاة بعذر العباسه التماميه من, من ادها قبل الصلاه في الزكاه المقبوله ومن ادها بعد الصلاه فهي صاقه من الصدقات واي و حسب الله في الجه ماشي المركو حوا ويا الله عن ذبحي يضحي يضحي انه جوه قبل الاثراف الامام إمام في لكن... اه... خلافة في إجمع ما ممكن الاثراف كصوره قانون كهور بسبب لكن ا و عمله الجمهور واصلن قضيه خلافه اجماع ما بس في اجماع سلوى اجماع ما اجماع نا... على لو دقدق بسلوى ما اجماع منك اجماع شي يكتب له ولا ويا بويري وويلي وقتي الصحابه هل ما مول بعدك حقوق يابو لا تكون فاف علومينا مالك سيكلتينا بس ما اجماع انو دقدق ما اها وايس ويقول واحدث يحيى بن مالك اي عي حمص عيد الرسالي عمرو شرمن اليسار ان ابدته من الميار يا دمحه وحو غو رعاي تخي توضح لي سي قبل ايذ بح الرسول صلى الله عليه وسلم رسولكم تقول غو عيل يوم الاضحى مالك عيد الاضحى فزع ابو حشغي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره إن امر اي عوده انه اي عوده انه سويريو بضحيه اخرى قال أبو بردة الحيري لا أجد مهريه إلا جذعا وحرير مهريه يعني مهلير يا رسول الله رسولك إلهيه قال أبو الحيري إن لم, لم تجد هدا بهريه إلا جذعا ما يشاير مهريه فالضحك ورا. حديث مخاري مثل صار لكن هذا في صيح مصربي يعد دقيقه وحن صلى الله عليه وسلم لك أبو بردة الميار برامل عايزي أبتقي مهري بذر بوكا غيباتي عندك الدم بيسي مركة wa xudunta jira halka saxawayaan ilaashan ayaa fartumul gazeera nabayid la safar aya fartumay lahaayda qadibaan albaym fi fartumul shan ayaa fartumul jeeda waxna kuurisa sallallahu alayhi wasallam wuxuu adiga ka u dhixiye cid adiga ka dambaysana ka gudimaysi yaala waxayna gaarig mudadii loo baahnaayo daacadii loo baahnaayda وحدثني عن مالك عي حمد صعيد الانساري عن عباد من التميم عباد من التميم السحابة بسواء تابعه ونصباح ستا على القول الراجح هنا واتابع الجليل عباد الم التميم الانساري المازري ألوان سواء مرخص حويا أنا عويمير من أشقر قال له يقع أن عويمير من قال له ابن عديي الانساري المازري قال له أياه ذمحه الحق قول رأيه ضحية أضحية دي سيبه قول رأيه قبل أن يغضوه يوم الأضحى مالك يعدو الأضحى أن ترك الليل كور وأنه ذكر ذلك لرسول الله الرسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره هو أمر أن يقعد من ضحية أخرى وضحية كل مساء عليهم حديثه ما جاء بصوصري في اكتب الأضحى باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة السلام عليكم صوصري باب ادخار اللحم الأضحى أضحيه يمكنك وقال لك هل يستمر كورها؟ في نبك أض إذن من خلال سحاوية إسلامة واسموك أعني سيجوك وأغرطه بل كوراً هذيه أعطي يعتبه أعطي يعتبه أعطي يعتبه بل كوراً وحد ما هو شاسبه بلانته هم بلانته هو قلت سبحانه قليسة وحدثني يحيى عن مالك عن بي المكي ومحمد من مصر من التدرس الجامر العبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها وحولنا هي عن أكل اللحوم الضحايا هل أضحيوهن كهل بكوهن بعد ثلاثة أيام صدح مال ماذا يحيي كدن بي فما قاله بعد أنت أكدب كنوا العره وتصدقوا صدقيسها وتزودوا صايقاتها وادخلوا كيدا يستعروا وايح صايقاته ما الذي يسكبض يبعه صايقاته ما الذي يحوي يطلق قرتيك اللي هو أنتوين كمان يطلق طبعه حديثه ما وصل محصوصه على فسعيحي كان تعليمه علمات اخوانه الرائد لم يت stretch إلى اليوم اليوم اخواني صلى الله عليه وسلم علي على حدث لي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد ايها. عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبويد الها من الجيد نصنع الخبرك هو يقول لكم عبد الله بن أبي بكر المحمد بن عمرو الحزبي ليس قبركم ميدريا بن عمرو من كذبه وتحريف دوجله حتى صاحبه ناسخ قريب هو تحريف الله الواقد الله بن الواقد ابن عبد الله بن عمر وخطابويه العدوي عبد الله بن, عبدالله بن, بن, بن العدوي المدني. الواقية وعلى الثاني كتاب سلوة المامة ينكر الله يقال ابن الحذا كتاب في سلوية يقال ان الجاء المواطع ووضع الجاء شكال الله لأنه عبد الله بن واقف بن الزيد عبد الله بن عمر بن ليا زيد بن باشا سوق الليا ونغاد حل زيت بجره استنسيف بسوق الاشياء خاصية ابن الحذا لياه وعلى تابع الثقة وقال يسعى عليها تبدأ للم يهد من لت الواقية الواقية لأنه يكون هناك مياه خلافة عبد الملك من لت و قال له قال رسول الله رسولك لما دي ذي صلى الله عليه وسلم على أكل اللحوم الضحايا وضحيوه كلمك وقاله بعد ثلاثة أيام من صد قال عبد الله إمامي بكر الحجري فذكرت ذلك اللي عمر طام بنت عبد الرحمن فقال بالحيطري صدق رمب الشاقي سمعت عايشة طام غلي الزوج اللي من أحاسسها صلى الله عليه وسلم تقول يضولي دفأ وحصوق لي لا صدد ومع البادية البادية حكملة حضرة الأضحى وضحية الباس اللي وقوضعيه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولك وحتيسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوري ادخرو قليلا لسرات صدخ بالبط وتصدقوا صدقيس بما بقي وخي حرى قالوا خايتري فرب ما بلاق فرب ما كاربر قبا ذلك داكدي قيل الرسول الله واغوي رساسا سنب كي دبه لقد كان الناسك حيايا ينتفعوا يكون دفاعا بضحاياهم وضحاياهم وضحاياكم ويحملوا ويجملوا روحكم وحي كلال الزين بلا حق ويجملون وحي كلال الزين بلا وضحيه حقا الودك حير ودك يلخا قصه من مجرده لسفدك بل ذا كدوينا فيري او ملكا كصبر من مجرده لسخر لصف لي الودك لصف لي الودك خاينو كصوبرنا مرته في كتاب الطهاره ايا كصوبر لك اصر زي عورو رضي الله وارضاه من كصوبر asaa jiraa oo khataabo xuqaa barasho xawayaal habeen moobaxaysaa wadulibaad ayu janaabooday barasho waa weyaal wuxuu yiri markii waxa weyaal ee inda laba sabdal wadaka مركة sil uruq buuxa markan xayidhi asimna is caayilnay ee xayidada soo dalceeb buuxa markaa waxa ku soo wada leh ansuu anoo ee marka waydhi looway waa dadka mar qasiiyaayay markaa waliga alfaada qariib jeed adag gooriba loo qoraa kubad dibeysaa xad dhawmarka cod ama hadlayso ama beer ay kaago horay waday wax xusuusanaysa anaa gooriba lagu qoray jiray mugag laga buuxin ويا منها الاصبيه وهي لا تشرب خلاص وحيال ايا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك اركب حتى وديب او كما قال مسلم جدي قال وحينها وحد كوودا نهرته وحد نهيده اللحوم الضحايا بحديره يركد لكيديسو حديره يركيديسو وايلده حوله اسد بعد ثلاثه ثلاثه خلوه قديب فقال الرسول الله عليه وسلم حينما نهيت كويدين دي دي عمم دا اجل دافتي دافتي دلت البرقه الدافة بمعنى محاول يوحل إلها وجماعة مركة وجماعة سوقا شايد الارتين ومن أجل الدافة جماعة سوقا شايد الارتين فأنت أصلكو حلوية قالوا التي تسير الصير اللي ينبال إلها وجماعة سعرية سعرية المركز قالوا الله رحمه الله في شرح سيح مصر بجسك التضوان قناه وحواليا صفحانه وقاليا صدقا أيام الحباركو كان يحويل أهل اللقوف السلام وحيلاهن الدافة وقوم يصيرون جميعا سيرا خفيفا سأطفض ودافة الأعرابي من يرد منهم المصر والمراد هنا من ضعفاء الأعراب والقوذامي gurudban xamiga ajir dhaafte dadkeedu caafadaha dalkeedo soo galay allatiida jamaacada soo dhashtir alekoodi soo gashay faqo sokoloo curaa waxa sadexu safaqaysaa wax dakhli wakeedaysa yaacna sawk barka aad ku diiday waxay ahayd sababka barka ay ku diiday waxay ahayd dadkii markaas u xawaayaan masaakiinta ahaa ee waxba haysan ila markaa ay baadiyaha ka yimid الحكم يدور مع علة وجودة وعدم صوبها إن لم يبناشر ويكسزه شيء إن وجد العلة يوجد الحكم وإن لم يوجد لم يوجد الحكم هذا الذي لهذا حكم والإليا هذا الذي لهذا حكم والوائي والسلام اللهم صلى الله عليه وسلم يعني بيتدافعوا على غواقه قوم قالوا الشيخ يقولي مساكينه وبساكينه تديو المدينه تمديره سوغليه عن مالك الربيعة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن والربيعة الغي يحيى عربي سعيد الخضري مشى عبد, عبد البر وحيي يحيى الربيعة بن عبد الرحمن يا سعيد محمد الكبقلوي كان في سنده راجع حديثه ضو صحيح محفوظه oo waxa la yiraahdaa marka xusay Al-Qasim ibn Muhammad ibn Al-Siddiq aya marka xusay wayan waxa laazim ii dilay oo in wada suujin Rabiaa ay wada suujinayeen mid la yiraahdaa marka Qasimna uu soo gaaray marka xusay wayaan Abi Sa'eed قدم أحد صعود قال من صفر لصفر أنه يسغل كذلك أحد أحد صعود قدم أحد صفر فقدم أهل إهل الكسوة وصوهر مليا لحب الهد فقال بحوير أنظروا في ريّة أن يكون هذا هلم كريل إياه من الحمل ضاحي وضحيه يكون هلم كريل كبيرها فقال بحوير أنه هو منها وما كبيرها فقال بحوير أنه لم يكن رسول الله مراهي صلى الله عليه وسلم على حقه فقال بحوير أنه قد كان إنه قد كان وكوئها من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه, إنه شأنق حößAreeses قد كان وحاء هذا من أمر رسول الله لأمر قصي Lokى صلى الله عليه وسلم بعد هذه القذاشةدة أمر الأثربة هذه عن هذه القذاشة وحكянها uhakeadernbyia أمر رسولك كيف نصلى عنه على ضمي كهذه الأقنال فقرد أبو سعيد ماء سأل عن ذلك أن بعصتك السؤالي فأخبر وح feu��운 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له له لا حيتم محايدين دي له علم حمل أضاحي ودحو ان نحوم الاضحى اضحيه لكذا بعد الثلاث صدح روحي كدبييا فكله عمر وتصدق كذا سرقيصه والدخر كذا ولا هيتو عيدي دي علي انتباهي ولا نشرحو كيديساتيب يعني ولا نشرح بركو لو كيدسه جل حدا ان الحنصبي ولا وحا دبي والمزفتي وربما قال المقير صلاح حديثكم بركو حاجه جل حدا وكلي اياه ما شاء الله الدبده اللي راهي قوله عصا مرق تعالى ويديد وواحد نيجر حديثا قريبتي صدبه وامنسوخ ونيجر حديثه الاصخيا صحيح مسلم غير خصوصا كان والله يتخو حديثي عن سبيادي كيديسغا فانتاميدو حرام وحرام. كل ما هي من الفاظ العلوم صبه وحرام امركم السنه اللي العربي نجا قران خلطاني ضلال وكبوحي مجله العربي مجله مجله العربي لا اله ووحيدي مسكرات الله ينوقي بنا مسكرات في ربنا يا مسكرات خفيفه مسكرات خفيف كوا حلال ويد مسكرات مرخص حاويه بدن بحلال ويد دا له كلمه قالوا سيتي عاد وحوردي شيخ شيخ الباري توفي صلى الله عليه قناه تصفيه وتربيه اه وحمرخص حاويهان خطا ادوي وي وياروا خطاءه ويوية ويو كل وعمل الفاض العموم بلو عموم بمادتي صمم عموم, عموم بسيغتي عموم بمادتي صمم كلمتكم حيية عموم بمادتي بلو الله بكرا شاك عموم بمادتي بلوكرا شاك ون كل واحيو عموم بسيغتي ويوية ها واه عباده سو حوايا وا وكل وا مرخص حوايان كله قال دي جميع يكون خاصه كافه الطريقه اللهم عليه و سلامه في صحيح مسلم الحديث بليد لو حكس لهيتكم عن, عن الظروف وان الظروف لا تحل شيئا ولا تحرره وكل مسكن حرام في الثلاثه و ينشعن ابين ديني و ينشعن و احنا محلاليا و احنا محرماني و احكي صوح كواليه و حرام و حرام و نهايتكم عن زيارة القبول و قبولة زيارة ابين ديني ف هذا الزيارة و لا لكن هجر الشيحنا هنا يعني لا تقول السؤال هذا اللي حاكوا قولنا هدفك و حصوصها للماء البخاري بصيحي ايه مصوصها للماء البخار باب الشركة إلا و ذاقوا بابها في الضحايا ودحيويكه الا وداغو بابي اه بابو شركه الا وداغو بابي هي في ضحايا ودحيويكه الا وداغو الله عليه طلاب ها كم تندح البقره والبدله ليش الله دا ينه في جيله امس قفله غورعيا تمس قفله غوراي مرقه و ايه مرقوحا الى مرقص انا فعلوا كله يشبه قلاسي الامام المالكو حوقبه لموذ ايكرا و اضحي و حوو ايان الا حذيذ واجبك ابو ايان مرقص و حوو ايان ابو حرفو حول ايها حذيذ اللى عكتينه فالضوغفة و ذاكرا يوضحي tawbaar rooxdiiyaha marka saxwaayaan hadiyada oo uga la wadaay karin laakiin iyada la wadaay karaa buu leeyahay imaam malik ama xariif rooxdiiyaha hadiyada iyo saxiyada waa la wadaayey hadii haddii xajka iyo saxiyada baa waye hadii marka saxwaayaan naafka qeela yaa nasna la diji wuxuu ka gudayaa marka saxwaayaan toddoba waa sida akthar ah ulbaha qaraa toddoba عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن سعود و عباس و عائشة صحران اساسي قبل تابعين انت تا عبدالله ابن عمر غباح ما اسمه كيسام اليباني صالم حصل البصري عمر ابن دينار ثوري اوزاعي شافعي ابو الثور اسحاب الرغائي ايوه عمر بل اساس المياه انت ستصال لقوله عمر لكو حلقة شاكينه يلي ايوه قولك يردو قولك اساس قول على شاكين مركا برا انو كسعان حد وقت ياه شو انو نوح وحدثني يحيى عن مالك عربي زبان المكيي عن جابر عبد الله انه قال بحيوهي نحرنا ونقول عنه مع رسول الله رسولنا بعيد صلى الله عليه وسلم عام الحديبية صلى الله عليه وسلم في حديبية البدنة عن صبعة تضبع فنقول عنه والبقرة ناف في اللضاء عن صبعة تضبع حديث في صحيح وسلم قسوية عند الجمهور الواسطة العيمة الثلاثة هكي ما هو مالي باديده وسلم يضع ولا اول حديث كان سينا الزرقاني في جلح الموضع وخش الي ج alween marka sax waxa wayan ay madada sadaxa shafiic ahmed abu khalifa ayaa waxay qaban wala wadaay kara tahdeed qodobada qas waxay wadaageen dheefkaalada ama dheefka geela hadida waxa daday aan barak aan uwaro tan iyo yassaro halkaan fiidli xirwada markaa la isku geeyo geebi waa ibara illa halkaan in muuyaan ibara bn yassir عمار اللي يراهم اما عمار اللي يراهم لكن عباره امره ان عطاب اليسار اخبره هو خبي وعمارته لعبد الله بير اليسار السياد بن سقم بركود دجان صاحله ما لكن شي ابن السياد ماجل al aadam riisar baa akhbaro woro ina baa yuubal aan saari ya akhbaro woro xabay qali xuru kuna waxay mudaxii kooda xeena bishaatada afgaariga al waaxida tii akalida yadbax war ragul uu ka googee canhuysada xaqiisa iyo waan ah ahli bayt iyo qoyskiisa samayee tabaha laasat wasuu faaleen baad inta ka dib fasar في البدء في المدينه في البدله النيفكيله يا البقره النيفكلوده يا وشاته النيفكارقه الواحده تاكلها عند رجلكم يلحقوا كغودعيا عربه حقيسه يا علماء البيت ان يقولوا ليسا البدله النيفكه هذه ويذبحوا البقره نيفك اريده ان هو كغودعيا وشاته النيفك اريده ان هو هو يسوي يملكهم ملكيه ويذبحوا عربيه حقو كغودعيا ويشاركوا وداجلها فيها دخليه ولا فما يشتري لنا ضروري كوخ لي سو يسلام البلدة تلف جينا أو شاطنا في اريا يشتركون في اي وذاجر في النطق عملك عملك واحديه وكواذا يوضح حي وضحيوينك فيخرج كل انسان قفكه صوب حين يومي ياكده حصة تنقيب ومن, ومن ثولا العكسه كامله ويكون وصلنا له سنه حصه تنقيب من لحمهين بكذا فان ذلك يبروا لك رئيسه وان لما سمعنا وحن الحديث وانما سمعنا الحديث كان كن مقلني انه لا يشترك في المسك عمل كده لوداجد وين يكون على البيت الواحد way ha ka feeeray salama salama balu ka anda ya halka lawo misal u kala qaaday sida ina waso sheebna irqaajaha waxan tilmaanay nafska xadiyada ah iyo udhiyada labadaba oo loo iyo geel ah todoba qiis ba wadaag karno sabab ama hadii aan noqoto mudhiyo noqotay markii aan aan baligu xukun leeyahay laba inuu kala qaadina labadasi waxay tahay waxa ka gudaya naaf ar iyo لكن gudii naaf la oo ka gudii naaf geel uu ka gudaya laakiin haddii aad yeedno qotiyo udhiye haddii noqoto waleya toddoba qaliiso kale intay lacagta isku barbardhisan ma jiraa kumudooliba qayb uu ا لهو من حزب كتاب في المحله اللي دا مركو كان ليه حديثك او مقال لي له مرخص حويا و حديثك مالك عرفه ويلي على كل أهل بيت في كل عام اضحات و عتيره حديثك ما وحده صصاري فحديث سجيده مركا لكن مرخص حويا واحد تلمانس دايماه ثلاثه اقبال ابو حنيفه و شافعي احمد يا جماهير طلاب حقوق بدل شنو بالو لا حقوق بده هي في لهدا و أحسن ما أشيك هو أن أصبع طوان مغلي في البدنة والبقرة وشاة الوحيدة وكريئة أمرض جوان لنكو ينحر وقلقه ودعي عنو سلاح النيسة وعلى البيت وقلقه ورعي ويذبح البقرة ونفق الله ونفقه وقلقه ورعي وشاة الوحيدة ونفق أريئة كريئة و هو يسوي يملكا وملكسن ويذحوا وجراءه كغوراء يعنهم قيس كي سخغيسه ويشركوا فيها ولو دجين فاما يشتري له سويب ساده نفر كوخي البقره تلف او البقره تبلف لا او شطابنا في اريا يشتركون فيها وذاقان في, في نصوص عملك واهديته كودايه وضحايا وضحويهمك فيخرج فيخرج به كله يصارم طف قصص وويلو يا كميده حصه غيب وويلثوري على عكس كميده ويقولوا صلاه الله عليه سبح حصه غيب من لحمه هرم كده كميده فبذلك الحديث حديث واحنا كنا قللنا انا والله في نصوصك عملك هنا لوداي فين ما يكون اهل البيت اهل البيت مرخص حويا ayuu ka ahayal waaxid ee kaliya waasoo cad waxa filayso baa hadii mar qasahaa qaysu yahay ninkuu isaga yirkiisu hal leefar iyo hal geel iyo loow misay dartaga guracdan wax quxu qolobay irkiisu la wadaagayaad laakiin markii saxay dad kala dugdugan todoba qali soo islaheen isku dardarsada bulayayeen arurtaas saxay bulayayay gurgaajixna waa sax waa dheri laana hadiidkan soo badlaye وفي الاحاول يا هدايا ده يلا افتح حاجه قوي يا دول كده بس وحدثني عن مالك عن شهابي الزهرية أنه قال وحيري مع أنه رسول الله المقرر عيسى الله عليه السلام عن حق كما مقرر عين وعن أهل البيت كيسي معناها الكيسي إلا بذنة واحدة الناف كليه موياني أو بقرة واحدة الناف كليه أو بقرة واحدة الناف كليه حديثنا دوا مرسل والله ستعصمه من هذا الشهابي الزهر وتابعي ولبعثنا تابعي الصغير وياني نبي جمال صلى الله عليه وسلم قال ما قوح يري قال المالي قوح لله إذن المقرر يو. أي طمام دوذ قالم الشهاب يري يعني إنه يري وعن أهل البيت إلا بدنة واحدة إيه إبقرة واحدة اللمضة متك ويري يعني كالقررون البنية باب الضحية عما في بدن المرأة كما طلع على الشيطة وحكو السغن ما لقاء وذكر أيام الأضحى يعني إن لقاء أضحية هذا حكم كذا قيس كددتك لقاء أضحية إنه يسوق إليها الماء على وشك الجداء السلام كسور هني مقرر يسيره الماء على وشك الجداء كوتع لغضا لو إن سلا جلت لها كمي سنقصوا من السجلات ففضل لم يجلتها مش رواء حجلتها كسورة السجلات أنا الماء هني سكتر ملقى بحرية سوف ما واي ومن أنت يا مرخ ها آثار عثمان معفاني يكسرون آثار أقول لهم لحيون مرخ بذكره أيام الأضحى مرقى مالما أضحيها مالك عيد ومكوة أكتحي لكن مالك صحويان مالما أضحى كذب في يلفت إلى وين القرآسها قل صورا وحدثت ليه هي عن مالك عن نافع أن عن... عبد الله بن عمر قال وحو يري الأضحى يومان والأمان المط بعد يوم الأضحى مالك عيدا لما أضحى كذب في يسويها لكن صدح لما أضحى كذب في القرآسها ويحديث في وواحب اليغير قصرين بدللوا ورمى مالك صحويان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 quliyas ila qaba oo ay qoladaas quliyaha waxa qaba marka saxawa waa sidaas ila saddex walbood quliyada taxay yaani qul waxa qaba marka saxawa waa aybada saddexda aybada saxawa waa kuwa Imam Abu Hurayra Imam Malik iyo Abu Ahmed ah qabad waxa qaba marka saxawa aybada tashriqa yaani waxaanu baalid u udi law walba ka dib isqlaan Asfar Cabdulla waa ay qolkaasi wuxu qaba qowlka daawud al-daahiri iyo maxad uu la siireen oo qaba marka saxaw maalki ciid oo kaliya ay tarshaa qalaasheeri madanka saxaw markay uu shaafici walaa midna shaafici walaa raajihii wa afar maalmo weeyaan waa idii saddex laba ka dambeysaa sabab haddii raajihnaa qolaya barkood baa waxay waqtaata sidoo qabo ayaa qol kala wuxu مع toon maalmoobba in mudsi ay ragba laga sheegay qol kala wuxu qaba waa bisha dul xido dambaawayay wadashiriiqaa in la xisba sida qabo yaa qolka sadexdaad ugu dambeeyay wuxu سعيد المدول جامر المزيد ساسي قمعا السلامة الأمام العيني وكشا يكتب في صنوية قامة عنه عنده تلقاري بجل الكافرية طمع صفحة شامق الله وحدثني عن مالك أنه سير غادي حراسي ومشافعي عيدا سيحونا فرصة حراوك دميس عن مالك أنه بلغ بحث وقال عن علي من المضال وحكث وقال مثل ذلك الله عبدالله بن عمر وكالي وحدثني عن مالك أنه في أن عبدالله بن عمر لم يكن ما هي ضحي كوضح go dacno shada wixii kasuugan wuu yaqabro in yinjiril wuu talabaa in wax uu abdaxiyo كتاب الذبائح صراحه لا سويس بس صراحه لكن نصخي الناس على صوره هذا لاق واحد وصبر لا صح كتاب الذبائح ذبائح هو بيبقى... ايوه كتابيه حد بقى وجمع ذبيحه ويان ذبح واليدهها نحر واليدهها عقر واليدهها خلوا دعصهم وعطتهم سويس هذا المهم ذبيحة بمعنى مذبوحة وشيء لقرعي ومسل الشهد وحلو يقال فعيله معنى مفعولة باوما يجاو يحيوك بما بيها في التصمية باوما يجاو يحيوك بما بيها في التصمية إلا مقعاب على الذبيحة ذبيحة مركة قرعيسون إنا مركة صحاوية بسم الله تلا أظهر بمركة كورا هذا هو مواجبا بصوص الله بس الله سخلاف جدا الماء أبي الثور إيا الذاهرياد وحي كتسة حدية وكاسو قطعه إيا حدية وصحبه لما يصمده لسي قطعه كاسي يصحبه من دولة وقطعه لعلماء يوحقون حقرة ذاهرياد إيا الماء أبي الثور الماء أبي مالك إيا صفيان الثوري أبو حريف وحي ناهين حتدوس سهو وتغد ولا عيدين ولا سعيد بن حصل حصل صالح يطوس بك شغله يبالي عبد الله الرضى حصل الى حكم الربيع ايوه يا حكم يا الربيع سيده قبان انا نوفر بابا سيده قبان الامر الشه الى تكون حليه هي واصل لها مركه هذول كسوا هو واجب hadii oo kasuga kale culibaayo haduu iloobalah wa la culib xad dilo waxa waa sida ay qabay maaligiyo sufyaan al-thawri iyadaa abaal al-abbasiyo abuu radiri iyo salaaf ka badan hadda sheegay haddii waa halka ayu bisugo illa la qabto waajiba waxa il waajiba la ilaaha wuudu wala taakulu mimma lam yasr rasulullah (c) waxaa abuu yaayid laa shaboo shaa soo huleeyay taa uulka guuxiyahay wixii ilaahi allaagu xusino wax kale lagu xusay fasulayaan baraka laakiin hadiilay loobay ilo curooy wax hadiil laan nisyanka way yahay nisyanka waa bacfis waya وحدثني يحيى بن مالك عن الشابر عروته قال ليها لو قال وحور السولا رسول الله وعروه بن الزبير حديثه امرص الصلقه ماشي ها و امرص الصلبه و عروه بن سبيد ما سير قاضي حوكوديا مرخصه صلى بدل قالك حوكوديا مرخصه ويان عائشة كو ديال ارواح سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال لنا واحد يقول لي يا رسول الرسول كلاه يوم الا الله صدق بها الباديه الباديه كبيده يا ياتولا ياتولا لوح الله وريا باللخمان في ليبيو ولا نذري ما قال لنا الله اله ماكم غا عاد عليه ادش عبد الله بسماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صم رسول الله, الله عليها اذاكم غا عاد صم كل عاقره حديث هذا واو حديثكم احنا متصل لصورة الصورة من حديث عايشت رضي الله تعالى عنها في, في صيح البخاري خاصة في كتاب التوحيد باغوا السؤال بأسماء الله تعالى والاستعادة بها موائح مالك هل كان مسألة لما مسألة كالتالي لها مسألة ومسألة ايه قفك يهدي أولا مالك المقعابين إساقوا أذ قد تحيل لأنه ربسك كأوقا مرد وهذا يقيل كأولوش كسر يقيل أبوه بطو مرخم يوليس ila soo tafsilu kusi jiro boo iloobay bisoo waxa ka soo gartay hadoon kaskuutay la cunay hadu sahow gartayna la cunayo laakiin raabad kashif kido wuu qasbhus lama soo qoray wuu atkashif kido laakiin bisiga wuu qabtay bisoo ma qamq mar ogid ila kaadi soo bisiga ma lo qabtay atiraado haddii in baa habu taswaqatibi siga u qabo waa jiraa ihtimalka baa ma soo jiraa ihtimalkaas in loo qabto ma suragal ila allah qabana wa suragal wa ila jaan ihtimall sagal istidlal qayr roosina fa ila kala waxay tahay qofku wixii uu ogeey waba waxa weey loo qodon qabanayo sadagtid waxa weeyaa ila soo oogaad imbiska lo qortay in kale waxa weeye laba cilmi karo yaacna soo waxa weeye uleys fa ka dhallaya laakin dibba in la isku ogaado ay tahay buusba ba qalay buusagaal kuwa ay yahay allah subhanahu wa ta'ala qala bari wuxuu huru wadaalika kaasna fi awl islaami wahti awl islaam khayih hadithala wa تصويره. كان في اول اصلاب ارل كاسي احابيه من المحوصة اوليه الامام الحافظ بن حجر عسقلاني ايام السلام عليكم كان يوحيه قد تعلق بهذا قومه فزعروا ان هذا الجواب كان قبل نزول قوله التسعالى قد ضدنا كنا جايه اوحي الشيء كان ارل كريم انتو انو احا اياد انتو الاسودك wa ay duuraa لم la taakulo mimba allayd yud karisma yud karisma lahay alay waxa guda ah magac ciista lagu xusin xasaal barka cunna waxa ay aayadu barki inteeda soo diray ahayd waxaanu filaha noqon kaabno abd albar oo ruwa qowl gaafaa waxba alqaawd da'eef ilaaha hadith kari ayada hadith soo horiyo ayada fiisuudaga baahad waa لكن da'eef laakiin wa baal halka waxa fiyaa wul islaam u dhayay awal islaam fi islaam ku thooda faafid sharci gura faafid baahad ah ayno salih sadaqtiin mas'alada hadba ay rusuq hilibka laga soo ibiniga ka لان ذلك تعكم حقوق الوطنيه في ربضه القدامى قدى سبوق ونويدي سيو كوا حط قال يغبر لكن لا شي قاربالي لا لكاي عاوره هذا بشور السياحه بركه واديسو ku sheeg waxa uu muhammad xasan shaybaari ayabo dhisay waxa uu ku sheegay hadis iyo waxa uu sheekayay filim soo jeysanaya maro go baqbaajiba loo gowracay qabaasi loo gowracil هو قولا بي إذا كان قال الذي ياتي به مسلما او ب اهل الكتاب فاذا مجوسي وذكر ان مسلما ذبحه او رجلا من الكتاب لم يصدق ولم يؤك ولم يؤكل يؤك... بقولهم و اريد ان كانو قوايا نعلقوا و و هذا وراسلهم خريفه وقبو ولكن هذو قفص لو كينو او قف انا الكتاب عادي ولا قالو له لكن للمجوسي هذو كو كرهوا قالو كرهوا و انا والله ليسو دويو المسلم سيداي السوق ورعي لا قاله باه وركيسا نابي يرى له رب واحد بسالي عبد ريساري قال عبد الله بن عياض بن عبد الله بن عياص النبي الربيعة المخزومي الله ايس رسولي ايذ بحر الغورقه دبيه حتى ورخص حواه يا غورا الاف خوله طلب باراد بدل خدول ايذ بحر الغورقه قال لو حكوني سبيل الله الا مغا فقال له الغلاب وحيري فصبيت و مغعبي فقال لو حكود سبيل الله فقال له وحو يريد الله فقال وحو الله عبد الله والله لا بدل و علي عطى وحبس taaw bary jiusu xiba la baa jira zakaati waxa lagu gowracay waxa lagu gowracay neefka fi xaalad daruurti haa wada raa wakaan deeyay buldiba wayday geed baan ku gowracday nagaxas ku gowracday أن war waxa daday ay yihihi yar barka aan xeeb la aslan ana adam isaro ana rigga la isaro isaro aad kamida oo bin baree xariista baree xariista kamida yakaanu haayir ناقحه حل ارماويه مصر اه وا حل ارمان بوك و خيدو كل دال لي فصابه البوتو غير باكو اسرتي حله ما حله بدل حل كلي اه فصابه البوتو غير باسيفتي وا هي فدكاه هو كو گلدعاي بشدادين فليت اما جه برج جه تفسير رسوله بشداد واسنا عليه تفسير رسوله ملاوي دي سلام عليه الصلاه والسلام قال وحوري ليس بها باس واحد عطاف رسول فقلوها عربه واي الله والصلاة على الصلاة قال باشي الله خد تعالى وحدثني عن قالت عن رافع الرجل اللي مكودا صارت صارت كيدا اللي هي صارت كيدا امام القسطلار وحيري انه محود الكعب يها لا يابا وحكاوا لا يابا انه نجهول ولا غير بو يها لا يابا ماشي ان اللي مجهول هاي بو ارجل بالانصار بالانصار اسمي لكن وانا بصوا كبدا ادلاد الصحابه دو. دي بلديه الصحابه دي جاهل لاخو دي بلد الا الصحابه كلهم عدول المعاد والسعده والسعد المعاد الجاريه قور والكعب المال والسناته هي قالوا حيه طلعاتي لا ليس قربان ارى لا حيه اسناده بسل عين ما شبره حكو الى ليس برقه حوا ويان كل الله ليس بولطه صل الله عليه دا هو ايو ليس برقه عبد المرقى صحيح ويان مدينة كتاء الله ويهاي فأصيبت ولاسيبي شاط نافر يوم منها يذا أريق كمينا هو هواي حلالي فأدركت هواي حلالي شيء فذكتها بحجر ريح بيكون قوضة علي فسينا رسول الله عليه وسلم عن ذلك فقال بحر الله بأس بيها وحن ما تعطوا صلى الله حديث في فوائد ما وكس المرخة لا تضبقها كو قبط إليه ويحق وريعك أكتو لما الضمت وحطينا قبط إليه ويحق وريعك أكتو صندح قبط إليه ويحق وريعك أكتو <تصفح>. صوابت محيطة قبط إليه ويحقها ما لسويديه ما لسويديه حدرق عيد وصوليه تلك الاستفصالي في قضايا الأحوالي مع قيام الاحتمالي ينزل منزلة العموم في المقال وايا وهو يفايد أفراد in marka laga hadal wax la gaaray karo faayido sanad in marka saxaw iyo wax la wixii geedi loo baqo deeftaadi baxta ayu goob baqdaynaa gaaraydo faayida ah iyo waxa كوفكا مالا غنحت و خيو جوروخو انو حلالو قريو لكن عندو خوف و تحدث له اضرارك عن صرب الزيت الديلي انا عبد الله بن عيا عباس انه سيله ولويدي اندبائح نصار لا صارو جورويدا ان دباخ العرب فقالوا حلا باص بها وحده واتاكم رسوله وتلا هذه ايضا اخري ومن يتولى من الخب قفقيا كوي وبيت ولا قفق كوي على هذا كوي يصب يمكن حالك الكبيديا فإنه قفقاس منو الكبيديا عيضن ابلا اباس مفكر و عجيبه عيضن مركوا يرى الله بأسا بها بها تنبلي ايه عبرو حكوبة الرجلية قول عوضة بالله الحديد لله يرى مبالا لقفك مسلمك عدلين وكوليا شه ايه عكوك سومين رجل الله بعد وايه اللهم صلى الله عليه وسلم وحددث لي عن المالك اللهم بلقوا واحد صغاري اللهم عبد الله بن عباس كانوا يقولوا كيرا بافر الأدواجة حينددد وحي قوية فكلوه اسكعورا وايح وحدثنا عن مارك عن يحمل صعيد الانسان عن سعير وصيب أنه كانوا حيقولوا كينا ما ذبح به ما ذبح به إذا بضع مركة وقويه إذا بضع مركة وقويه فلا بأس به نواته ماله إذا طللت إليه مركة اللقون نبقى اليوم بابه ماشي إنتا لو حيسكوا في صنع حديثه في سريح المخاري من حديث رافع المخاريج رضي الله عنه, عنه وعنده ويقول مركة لكم عليه وسلم وحاويا استحاوذكم إلهي بريع عدوكم لكل بدولة بدينا بوضعنا بحصولها لابدو حقولي صلى الله عليه وسلم كل ما نهر الدمه وذكر اسم الله فاكلوه وحاويا لي قدادية برعنا نوح الصور وحلال عراء ليس السلة والظفرة صباحين بابو ما شبه يغضو لك العيس من الدميع حتى تشغل لقو رعية في الذكاة قو رعية وحدثت لي لا أفكر لقو رعية wa yaraha karaahiyada markii la go'dacay waxa dadani yaxi an maalika ayu habru suuidi al insari carabiy murqata dowla aqil carabiy talib allehu salaa aluudi aba qurrata ay saato la farya ozbi haba go'dacay fatax halka bacdaha barkadu nagdaqaqay faamadu ugu abday ayaa kulaheenu cuno suuudii saaru aadalku dadka dadu suuudii saaru uudi aadalka halka siibno saabit faqalu huru لا تتحرك baqti laa tataharaku bayd aqdha wa yaad oo horey indha afka oo dhiga qaraaq qiyaas ka goos goosan le dhaxu dhaxdaqa qadayuq waxaa ka البيت xurka taayay in fiis macna waxaa su'aal wuxuu weydiyay isfaba oo in bayta la taca tarag ku u baaq daqaabana afka bisu ku leeyahay walaa oo aad سالسولي واسوين ماركو حلويديه عن شاط الله فريه وتردت مال بكسر القراغل وتكسر عضي فتكسر وجد جبصي فأذلك يا صاحب أذلك اسكرها مع أهل يلي فذبحه قورعي فسالت دم منها ليقبك صياعي ولم تتحرك كما ينغرغ غبه فقال ماري حول إذا كان مضفيا ذبحا من قورعي ولفصها نفتي من روح حال لفصها نفتي من يجريل الصعوده وهي التطرفي ونغرغها غيسا فليأكلها عمره داموا ذكات ما في بض لافل القودع اي علوشيسا waxa ku soo raisay sawir ee la gowraco waxaa si gowraco waxa dadan yahyahu al-malik al-lafi al-abdullah ibn umaru halla waxa ay qulun fiida إذا xidat barki la gowraco al-laqata laf qadiga في idan xidat laqata في ذكاتها la gowraco fadaqatu ba fi fadaqatu ba shee رايح الاه على وشك داسو مدينا وجارسيس رايح قالو هو يد بسابعته ولا قاعدين الوليد طبعا تبعا ما لا يضبط استغلالا اذا كان ملكيه قد تصمخ قد تصمخ خلق وابو كرسمه شيء دميسلي ولمته شعره دورتي سناي بقشاي فإذا خرج جبلكم كسوب حبيبتي امي هويدي عروشيسا ذبحوا حوالك غودايا حتى يخرج له كب حياته دمو من من جوفي عروشيسا وكصوبخيو yaana waxaan uu kala qaaday laa saddex waxaan uu الله qaaday laa isago oo allaal hadii uu kasoobxo sax gooriba lagu gabadcaya isago oo bayda hadii uu kasoobxo marka saxawaya gabadci hooyadi ayaa gabadcaha waxa uu isku dhaya laakin isago taasdi xad saddex oo allaal haduu وحدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصي الليفي اسعد بن صيب انه كان حيقول فيها نكات ما في بضل الدميحه الناس في وضعوا عدوشه وحكوا سوى فيذا كانت امي وهي دي غير عيسى كسيه اذا اذا قد صنع بخلقه ونبت شعره الله سبحانه وتعالى كتاب السيد والله اعلم صلى الله عليه وسلم هل كان وجاشر شاء الله تبارك وتعالى